غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عَلَيْهِ صلوا عليه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا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 ذٰلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذَيَنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا